لا تحرق اعصابك ولا تشغل البال خليك على مشامخ وبين العرب راس لا يغرك المنصب ولا يغرك المال دنياك ما ترزقك قلب ولا تعاس لا تحرق اعصابك ولا تشغل البال خليك على مشامخ وبين العرب راس لا يغرك ال ولا يضرك المال الدنياك ما ترزد تكالب ولا تعاس لا تحرق عصابك ولا تشغل البعض عبد الرضا برزق يساتر بهلحا يمشي ملك على الأرض من دون حراس بعض الهموم حلوم والباقي يهوى هذا ينوح وذاك مقطوع الأنفا لا تحرق اعصابك ولا تشغل بالك اخر في اللي يتبع القيل والقال اغلب كلام الناس ما عاد له احساس والناس تتفور دعاتر وتشبال وكل بخلاقنا عند الناس ينقاس الاخر في اللي يتبع القيل والقال واغلب كلام الناس ما عادل احساس والناس تتفاوت دعاثير وجبال والكل بخلاقه مع الناس ينقاس لا تحرق عصابك ولا تشغل البال حد ربع داغته ونواوير وظلاق واحد يعوض عن ملايين في الناس وحد ربع داغته دي سن نغربان ما له لا صدق لا دوني ولا ناس لا تحرق اصابك ولا تشغل البال والرجال ما ينقاس بشمع وقلب يا ماكثر العقل اخ وياك قلت الباس والرجال اللي ما كانتك اللي ما ينقاس مش ما غواقا يا ما كثر القله ويا قله الباس والرجل اللي ما كانت قوله افعال الا خير بقواله وافعاله فلاس لا تحرق اعصابك ولا تشغل البال وهناك كم طاح ومن عيوني رجاء اخوفي على اللي ينداس الا اني اخاوي بمخاوي ندال ولا اخوي الا رافع راس نبرس عزيت نفسي عن تبع بعض الاشكال تقل العليا وانا رافع الراس لا تحرق اعصابك ولا تشغل البال البال لا تحرق اعصابك ولا تشغل البال لك علم شامخ وبين العرب راس لا يغرك المنصب ولا يغرك المال هي دنيا ما ترزق تكالف ولد